رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاقعدنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين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 كُل يَقِينَ فَسَبِّح بِسَمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ من الله في المعارج تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَنِيمًا